له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفعون لمن في الأرض ألا إن الله هو الرحيم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 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُ طُرْزِزْ قَلِمِ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِينَ أُوحِي نَاءٍ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 وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ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 متاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكرون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون